وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ نَظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ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 وَسَلِ وَادْعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ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 وإن كَذَّبُوكَ فقلي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ அும் مِمَّا أَعْمَلُ أَنْتُمْ அும் مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون